هل العلماء المعروفين الان في المدينة هل هم المعتقد اهل السماء والجماعة ام لا نحن سماء الجماعة لا شك لم لا. هنا تحصل لها ملك من يستهمهم بالمجاهنة واد الكذب والبهتان وانهم اهل سوقها الضلالة بارك الله فيه. سبق أنه... ان هذا من الهيبة وأن... وان هذا من الهيبة وان هذا من الهيب لحم العلماء. الواجب على من يؤظم هذه الظنوية وان هذه الظنوية تباية الله عز وجل وان يدعو لها مظهر الجغيبة والصبيحة ولا فجوز هذا لعيبه ولا سمة العلماء ولا في الحضن مسموبة بس هو الله تعالى قال يا الذين آمنوا كثيرا من الذين ما ذهبوا ليش لا يوصى من ظن إلا بدليل. أما الظن غير دليل هذا أدنى الله سبحانه وتعالى. أنا ما عمل. من تمسك بالمنهج السلفي بأنه جامع ويحذر من الشيخ رضيع والشيخ أحمد النجمي الشيخ زيد بن هادي المنفل يغير المنهج ما أصلح مهمة تقال الشيخ الشيخ الخلي نعلم أنهم وثقاهم سليمونهم من السنة والجماعة الشيخ ربيع الشيخ أحمد الشريك نغضر عليهم